إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 114. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 115. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 116. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَضْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا 111. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 112. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد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 119. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 110. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وَلَا ولا عَنْهُ عنه وأنتم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 119 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 110 واعلموا أن الله شديد العقاب 111 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 112 تخافون أن يتخطفكم الناس 111. فآواكم وأيدكم وَرَزَقَكُم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 112. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم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 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَذَابٍ أليم.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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ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 وَإِن اللهَّه لَسَم النلم إذ يُركَهُم اللَّهُ فيِي مَناَامِكَ قَليِيلَ وَلَوأَراكَهُم كثيرًا لفَشِلْلتُمْ لََشِلْلتُم وَلَتَنَزَعتُم فيِي الأمرْرِ وَلَ اللهَّهَ سََّم إِهُ عَمُم بذاتِ الصّدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مثعولا وإلى الله ترجع الأمور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 إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْلِّقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 129. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله اللَّهُ الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 120. ذلك لَمْ الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم. حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَٰبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَمْ نَخَفِّفِ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَثُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَنكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ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 وََّذينَ آممَنوا مِنْ بَعْدُ وَهَا جَوَ جَهَد معَكُمْ فَأُولائِكَ مِنْكُم وَأُلُ الْ الأأَرحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِل إِ اللهَّهَ الله بِكُلِّ شَيٍْ عَليِيم